فك أسر、المأسورين. اللهم م أ س و ر ي ن ا ل فك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن من المسلمين اللهم فك أ س ر ا ل م أ س و ر ي ن من المسلمين اللهم ارحم موتانا و م و ت المسلمين وكما تشاهدون أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله جموع المسلمين ينتظرون إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة ولسان حال أ ح د ه م يقول فليتك تحلو و ا ل ح ي ا ة م ر ي ر ة وليتك ترضى و ا ل أ ن ا م غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إ ذ ا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب اللهم إ ن لنا أ ح ب ا ب ا صاموا معنا رمضان في أ ع و ا م ن ض ت فغابوا عنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لله لحظات وينادى ل إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة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 لا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه ا س ي و ل ع ل و ف ك م و الاسلاميه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 アたちは今日はこのように思う ل とに ل ي いて رب ج ع ل هذا البلد آ ب ن ا واجنبني وبري ان نعبد ا ل أ ص ن ا م رب إ ن ه أ ض ل ل ن كثيرا من الناس فمن تبعني ف إ ن ه مني موسوعه النابلسي ف إ ك غفور رحيم للعلوم الاسلاميه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 وما يخفى على الله من شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و إ س ح ا ق إ ن ربي لسميع الدعاء رب ج ع ل ن ي مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي ربنا وتقبل د ع ا ء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون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 و َ ل َ و ا ربنا َََّ أ َ خ ر ن َ ا الى َ أ َ ج ل ٍ قريب ٍَِ نجب ُِْ دعوتك ََََْ ونتبع ََِّ الرسل ُُّ أ َ و َ ل َ م ْ تكونوا ََُ ق ْ س َ م ْ ت ُ م ْ من ِْ قبل َُْ ما َ لكم َُْ من ِْ زوال ٍََ وَسَكَانْتُمْ فِي الذين ل ظ م و ا أ ن ف س ه م و ت ب ي ن ل ك م ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه م ك ا وعند الله م ك ا ل و إ ن ل موسوعه ك النابلسي للعلوم ع ا ل ا س ل ا م د ر ب ي ا 「あなたの声が聞こえてくる」<音声> موسوعه النابلسي ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير ا ل م ع ض و ب عليهم ولا الضالين فلا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 الله موسوعه النابلسي للعلوم ا و ل ك ا ل ح م د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 الله أكبر الله اكبر ل ل الشكوية الله أكبر. الله ه أكبر أكبر أ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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله لا إ ل ه إ ل ا الله ولا نعبد إ ل ا إ ي ا ه له ا ل ن ع م ة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إ ل ه إ ل ا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا راد لما قضيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ت ب ا ر ك ربنا وتعاليت اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا يا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن في كل مكان كنا معكم في بث حي ومباشر لشعائر أ ذ ا ن و ص ل ا ة الفجر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا المصلين ف ض ي ل ة إ م ا م وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد الباري أ ث ب ي ت ي غفر الله لنا وله ولا يسعنا إ ل ا أ ن ننقل لكم تحيات فريق العمل في استديوهات ق ن ا ة ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ومن المخرج ا ل أ س ت ا ذ موسر حيلي ومني محدثكم فارس بن محمد الغيثي على أ م ل أ ن نلقاكم على خير والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته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 رواه مسلم عن أ ب ي ب ك ر ة الثقفي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إ ن ه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الرجل في ج م ا ع ة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين د ر ج ة وذلك أ ن أ ح د ه م إ ذ ا ت و ض أ ف أ ح س ن الوضوء ثم أ ت ى المسجد لا يريد إ ل ا ا ل ص ل ا ة لا ينهزه إ ل ا ا ل ص ل ا ة لم يخطو خ ط و ة إ ل ا رفع له بها د ر ج ة وحط عنه بها خ ط ي ئ ة حتى يدخل المسجد ف إ ذ ا دخل المسجد كان في ا ل ص ل ا ة ما كانت ا ل ص ل ا ة هي تحبسه و ا ل م ل ا ئ ك ة يصلون على أ ح د ك م ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ ي فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إ ن ي لاستغفر لا الله و أ ت و ب إ ل ي ه في اليوم أ ك ث ر من سبعين م ر ة رواه البخاري عن ا ل أ غ ر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا الناس توبوا إ ل ى الله واستغفروه ف إ ن ي أ ت و ب في اليوم م ئ ة م ر ة رواه مسلم عن أ ن س بن مالك ا ل أ ن ص ا ر ي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أ ف ر ح ب ت و ب ة عبده من أ ح د ك م سقط على بعيره وقد أ ض ل ه في أ ر ض ف ل ا متفق عليه عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار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 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله عز وجل